بسم الله الرحمن الرحيم س و ر ة انزلناها وفردناها وانزلنا فيها آ ي ا ت بينات لعلكم تذكرون الزانية و ا ل ز ا ن ي ف ج ل د و ا كل واحد م ن ه م مئة ا ج ل د ة و ل ا تأخذكم ب ه م ا ر أ ف ة ف ي دين ا ل ل ه إن ك ن ت م ت ؤ م ن و ن ب ا ل ل ل ه و ا ي و م ا ل وليشهد آ خ ر ع ذ ا ا طائفة ا ب ه م من م م ن ل ؤ ي ن الزاني لا ينكح الا ز ا ن ي ة او مشركه وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا ب أ ر ب ع ة شهداء فجلدوهم ثمانين جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله إ ن كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر وليشهد عذابهما ط ا ئ ف ة من المؤمنين الزاني لا ينكح إ ل ا ز ا ن ي ة او مشركه و ا ل ز ا ن ي ة لا ينكحها إ ل ا زاني او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة ل ل ه ا ل د ت و ر م م د راتب ا ل ن ا ب إلا الذين تابوا م ن بعد ذلك و أ ص ل ح و ا ا فإن ل ل ه غفور و رحيم ا ل ذ ي ن يرمون و أ ز ا ج ه م و ل م ي ك ن ل ه شهداء م إ ل ا فشهادة أنفسهم أحدهم أ ر ب ع شهادات ا ب ل ل ه إنه ل م ن ا ل ص ا د ق ي ن و ا ا ل خ م س ة ا ل ل ع ن ة ا ل ي ه 「私の名前は何でも知らないように」 ولولا فضل الله عليكم ورحمته و أ ن الله تواب حكيم إ ن الذين جاءوا بالافك ع ص ب ة منكم لا تحسبوه ش ر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما ك ت س ب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إ ذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات ب أ ن ف س ه م خيرا وقالوا, وقالوا هذا إ ف ك م ب ي ن لولا جاءوا عليه ب أ ر ب ع ة شهداء ف إ ذ لم ياتوا بالشهداء ف أ و ل ئ ك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما أ ف ض ت م فيه عذاب عظيم إ ذ تلقونه ب أ ل س ن ت ك م وتقولون ب أ ف و ا ه ك م ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إ ذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أ ن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أ ن تعودوا لمثله أ ب د ا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رءوف رحيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا ياتل اولي الفضل منكم و ا ل س ع ت أ ن ي ت و ا ل القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا الا تحبون أ ن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أ ل س ن ت ه م و أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أ ن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات و ا ل ط ي ب ا ت للطيبات للطيبين والطيبون و ل ئ ك م بما ر و ن م يقولون لهم م غ ف ر ة ورزق كريم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا حتى تستانسوا وتسلموا على أ ه ل ه ا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ف إ ن لم تجدوا فيها أ ح د ا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم و إ ن قيل لكم ارجعوا فارجعوه و أ ز ك ى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح ا تدخلوا بيوتا غير م س ك و ن ة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين ي غ ض و ا من ب ص ا ر ه م ويحفظوا فروجهم ذلك أ ز ك ى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إ ل ا لبعولتهن او ابنائهن أو و إ خ او ن ن ه أ بني إ خ و ا ن ه ن أ و بني أ خ و ا ت ه ن أ و نسائهن أ و ما ملك تيمانهن أ و التابعين غير أ و ل ي ا ل ا ب ه من الرجال أ و الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وتوبوا ل بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ا مَا يَضْرِبْنَ يُخْفِينَ ي مِنْ ن ز ه ن ت و الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا َُُ الى َ الله َِّ جميعا َِ ايها َُ المؤمنون َُُِْْ لعلكم َََُّْ تفلحون َُُِْ و َ أ َ ن ْ ك ِ ح و ا ليامنكم ََُْْ والصالحين َََِِّ من ِْ عبادكم َُِِْ و َ إ ِ م َ ا ئ ِ ك ُ م ْ ان يكونوا َ فقراء َََُ يغنهم ُُِْ الله َُّ من ِْ فضله َِْ والله ََُّ واسع ٌَِ عليم ٌَِ وليستعفف َََْ الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم ا ن ف ض ل ا ل ذ ي موسوعه ا ل ك ت ا ب مما م ل ك ت ي م ل ن ع ل م م فيهم ت خيرا و آ ت ه م م م ا ل ل ه ا ل ذ ي آتاكم و ل ا تكرهوا ت ت ك ف ي م على البغاء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء نردنا تحصنا ل ت ب ت غ و ا عرض ا ل ح ي ا ة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم ولقد انزلنا إ ل ي ك م آ ي ا ت مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظه للمتقين الله نور السماوات و ا ل أ ر ض مثل نوره ك م ش ك ا ت فيها مصباح المصباح في ز ج ا ج ة ا ل ز ج ا ج ة ك أ ن ه ا كوكب دري ي و ق د من ش ج ر ة م ب ا ر ك ة ز ي ت و ن ة ز ي ت و ن ة لا ش ر ق ي ة ولا غ ر ب ي ة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهد ي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوتنا ذ ن الله أ ن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله موسوعه ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة ي خ ا ف و ن يوم في بيوت اذن الله أ ن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال, رجال لا تلهيهم ت ج ا ر ة ولا بيع عن ذكر الله و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة ي خ ا ف و ن ي و م ا تتقلب ف ي ه ا ل ق ل و ب ن ا ب ل ي ج ز ي ه م ا للعلوم ه أحسن ما م ا و ي ي ز د ه من ف الاسلاميه ه ي ر اسماء الله ع ا ل ح س ن ماءا والله سريع は ل ح ません。 أ و كظلمات في بحر ا لجي ل يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض اذا أ خ ر ج يده لم ي ك د ر ه ا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور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 والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات و ا ل أ ر ض و إ ل ى الله المصير أ ل م تر أ ن الله يزجي سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما ف ت ر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد ثنا برقه يذهب ب ل ا ب ص ا ر يقلب الله الليل والنهار إ ن في ذلك ل ع ب ر ة ل أ و ل ي ا ل ب ص ا ر والله خلق كل د ا ب ة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أ ر ب ع يخلق الله ما يشاء إ ن الله على كل شيء قدير لقد أ ن ز ل ن ا ايات مبينا والله يهدي م ن يشاء إلى صراط إلى م س ت ق ي م و ي ق و ل و ن آ م ن ا ب ا ل ل ه و ب ر س و وأطعنا ل ثم ي ت و ل ى فريق منهم من ب ع د ذ ل ك و م ا أ و ل ا ك ب ا ل م ؤ م ن ي ن إذا د ع و ا إ ل ى ا ل ل ه و ر س و ل ه ل ي بينهم إذا فريق ح ك م منهم إذا ع ر ض و وإن يكن ل ه م ا ل ح ق ي ا إ ل ي ا م ي ن أفي ق ل و ب ه م مرض أ م ارتابوا أ م يخافون أ ن يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون إ ن م ا كان قول المؤمنين إ ذ ا دعوا إ ل ى الله ورسوله ليحكم بينهم أ ن يقولوا سمعنا و أ ط ع ن ا واقسموا أ ل ل ل الله ورسوله ويخشى الله م ومن ف ح و ويخشى و ن يطع ي ت ه هم فأولئك الفائزون أ ق بالله جهد أ ي م ا ن ه م لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعه م ع ر و ف ة ان الله خبير بما تعملون قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إ ل ا البلاغ المبين ل ف ض ا ل ل ه الدكتور ذ ي ن محمد و ا ا ت ب النابلسي ي ت خ ل ف ف ن ه م الأرض ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أ م ن ا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وماواهم النار و ل ب ي س المصير يا ايها الذين آ م ن و ا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل ص ل ا ة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد ص ل ا ة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم ج ن ا ح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم ا ل آ ي ا ت والله عليم حكيم و إ ذ ا بلغ ا ل ق ف ا ل منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آ ي ا ت ه والله عليم حكيم والقواعد من النساء ا ل ت ي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه و أ ن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على ل ع م ا حرج ولا على ل ع ر ج حرج ولا على المريض حرج ولا على أ ن ف س ك م أ ن تاكلوا من بيوتكم أ و بيوت آ ب ا ئ ك م أ و بيوت أ م ه ا ت ك م أ و بيوت إ خ و ا ن ك م أ و بيوت أ خ و ا ت ك م أ و بيوت أ ع م ا م ك م أ و بيوت عماتكم أ و بيوت أ خ و ا ر ك م أ و بيوت خالاتكم أ و ما ملكتم مفاتحه أ و صديقكم ليس عليكم جناحنا ن تاكلوا جميعا واشتاتا ف إ ذ ا دخلتم بيوتا فسلموا على أ ن ف س ك م ت ح ي ة تحية م ن ع و ا ل ل ه م ب ا ر ك ك ة طيبة ذ ل ك ي ي ب ن ا ل ل ه لكم ل س ي ا ت للعلوم ع ك م ت ق ن ن إ ا ا ل م م ؤ ن ن و ا ل بالله ذ ي ن آمنوا و ر س و ل ه و إ ذ ا كانوا م ع ه على أ م ر ا م ع ل م ي ذ ه ب و ا حتى ي س ت ذ ن و ى إ ن الذين يستاذنونك أ و ل ئ ك الذين يؤمنون بالله ورسوله ف إ ذ ا استاذنوك لبعض ش أ ن ه م فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوازا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون إ ل ي ه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم